بِسمِ اللَّهِ الرُحْمنانِ الرحيم تَبَّت يَداء بِلَهَ بِ وَتَبَّ مَا أَْنَا عَنْهُ مالُهُ وَمَا كَسَبَ سََصل نَاارَّلَبَ وَمرْرَاتُ حَمَّلََ الحَطَ بِ فيِي جِدهَا حَبِلُ مَِّ سَلْبَ